ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيد ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة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 الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامنيت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض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 وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها وكاين من أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين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 فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيَاتِهِ والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فِتْنَةً للذين في قلوبهم مرضوا وَالْقَاسِيَةِ قلوبهم وَإِنَّ الظالمين لفي شقاق بعيد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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا يناسعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبيكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له